يوم <تصفيق> <تصفيق> الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن طبتم فهو خير وبشر الَّذِينَ كَفَرُوا بعذاب الْأَلِيمِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفِرْ قصوم شيء ولم يظهرو عليكم أحدا فاتموا إليه <سؤال> عهدهم إلى مدتهم إن الله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 وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون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 فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم واكثرهم فاسقون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 في مؤمن إلا هو ولا ذمة وأولئك هم المعتدون 14. وآتوا الزكاة في الدين ونفصل الآيات لقوم وَإِنَّ كَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعَدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيَمَّةَ الْكُفْرِ اقامتوا ايمه الكفر ان لا ايمان لهم لعنهم يا الا تقاتلون قوما يكذوا ايما لهم وهم باخراج الرسول وهم بدوكم اول مره أتخشونهم فالله أحق ان تخشوه إن كنتم مؤمنين صركم عليهم ويشفى صدور قوم مؤمنين ويشفى صدور قوم مؤمنين ويذهب غيض قلوب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 من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهد. حبيقت أعمالهم وفي نارهم خالدون إنما يعمرو مساء. صلاة وآت الزكاة ولم يخش الله فَسَأَلَائِكَ أَيْ مِنَ المهتدين أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحج وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله لَا يَسْتَوُونَ عند اللَّهِ الله لا يهدي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 الله عنده اجر عظيم فر على الإيمان، ومن يَتَوَلَّهُمْ منكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموالٌ قد ترَفتموها وتجارتٌ تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كفرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسول Surah Al-Fatihah قَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يجينون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 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قَاتَ الله اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَمَا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبرهم